قَالِدُخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَانظُرُوا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ ربنا ما يُعَذَابُ بِعَذَابٍ مِّنَ النَّارِ قَالُوا لِكُلٍّ ضِعْفُوا وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا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 مِنهادُ وَمِن فَوْتِهِ رَواش وَكَذَالِكَ نَجز الظَّالِمِين وََّذينَ آممَنوا وَعَمِلُ الصوالحَاتِ لا كلَلّفُ نَسْتًَا إِللا أُسْعمَا لا نُكَلِّفُ نَسْتًَا إِللاا أصْناءُل اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تدري من تحتهم الانهار وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُونَ تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون